تسجل في لأن لان هذا شيء يافد الاولى في المسجلين يسجلين فرق عندهم تعود عندهم الان على تركيز الوجه بالاكثر والازرق بحسب شعار دولتهم او فريقهم فلا زلت بهم الحمد لله حتى قاموا الى الصلاه فهذا النبي اقارنه وفي هذه المناسب اقول ينبغي للمسلم أن لا يفوت على نسخه الحظ بالانكار من إن كان يقدر عليه لان الصفه التي تميزت فيها هذه الامه عن الامم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال كنتم خير امه اخرجت لله لنا. لنا لا هي صفه قال تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرغب ان يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر ان لم يقدر بيده وهذه وظيفه السلطان او من كان له السلطه ولو كان عالم مطاع كذلك لما كان يقلب الفتن على اللاعبين وهو يمشي في الطرقات ذلك لانه عالم مطاع فقدر على التغيير باللب وإن كان ليس بالسلطان لكنه مطاع في الطرقات يهاه الناس استعمل اللب رضي الله رحمه الله اما لمن يقدر وكان يتركز على التغيير باللب منكر اعظم فيحرم المنكر باتجاه العلل يحرم المنكر وهذه مساله متفق عليها يعني اذا اترفت في تلك اللحظه صار سرعه ثم انبه على امرين متعلق بهذه الدوره الامر الاول ان الذي بعض الفقرات قد يستطعم وهذا الاستطراد فيه زائده وقد ينقسم الناس فيه الى قسمين قسم لم يكن سمع مثل هذا العلم الذي ذكره الاستطراد فهذا حظه من العلم انه سمع ووفقه الله للثناء وقسم اخر قد سمعه هو بالقدر الله عليه ان يثبت فليس كل العلم لابد ان جديدًا. في في يكون شديدا نعم تشكي فرعون كم فرق مره كرهت مع موسى مبران عشره مرات تشكي فرعون مع موسى عدة مرات ليكون في ذلك عبره وتاكيد والقلوب تبدا وتشتق وتحتاج الى تكرار وتاكيد مره بعد مره لا يزيد القلب هذا عمران عن تزوج خارجي وتعطف خارجي وهو من أهل السنه كانت. نعم فالقلوب تحتاج الى توكيد بالمعلوم بالمعلوم وذكر الذكرى تنزع المؤمنين الامر الاخر ينبه على شيء ذكر بعض البعض والنظر له وهو ما ذكرناه بالامس ان الخوارج يجهد على دروب قد افاد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ذلك في المراثي الاولى لهم تاويل الفائس ولذلك ذلك على علي قوله لم يجهد على دروب على دروب المغار في الجمل نعم فقالوا اذن لماذا تقاتلهم فهذا يدل على اي شيء لا شك انكار ممكنه معاها لكن اقول هذا يدل على ان الذين لا يجهز على جنيهم هم الذين خرجوا بتاويل الكائن نعم ولا يطاردون فلا ذلك على حوارث العصر وسبحان الله بالامس ونحن نذكر كلمه البرغر هاري اتدركنا على كل حال على آخر في آخر الكلام أن هذا لا ينطبق على خوارج الاخر الذين يفجرون جرور كيف صوفا وقد سملت الآن ما نقل ما نقل من بحث وتحقيق شوف الإسلام جميع رحمه الله عليه أنهم اللغات الذين هم أهل التحليل السهل أما الخوارج فإن النصوص التي جاءت الأمر بقصدهم عام لم تفرق بين جريمة يجهز عليه او ثقافه قال اقتلوه حيث ما حيث وجدتموه لا ادعى لتموتوا منهم لا قائمه قتل تموت نعم او كما قال صلى الله عليه وسلم واما ايضا ما لم نذكره من قبيله نزول انثى فيما يتعلق بما ذكره الجربهاي من جوابه هذا يحتاج الى نعم نجد في هذا العالم انه لا بد ان يكون عنده علم لكن امرنا ان نعبد الله على بصيره كل هذه لي ادعو الى الله على بصيره أنا من اتبعني فهذا مكانه الرب حتى يتبين ان ليس هناك نقص يدل على ان عيسى عليه السلام سيتجوز على كل حال نقول هذا لا نعتقده حتى يثبت عندنا بنقص يكون كفار تحت الارض في تجزين وذلك تحت الأرض فهذا اثر عن عبد الله بن عمرو به ضعيف لا يطيع كما قال بعض اهل العلم وكلهم في ذئره بربوس او كما ذكر في اسمه إن هذا كما قال ايضا عن بعض اهل العلم لا يسخر ومن كان عنده شيء من مثل هذه الملاحظات قد بها في ورقة لا الأثر لقبل الجرش حتى دلتفت إليها ولم تجه إليها قبل أن يقضى الجرش قال وكل ما سمعت من الآثاء فقرأ فقرأ فقرأ فقرأ ورحمه الله بقل لا, لا. <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الجرده في كتاب في ترك وكل ما سمعت من الاثار مما لم يبلغه عقله نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله ان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا وينزل يوم عرفه ويوم القيامه وان جهنم لا تزال يزع فيها حتى يضع عليها قدمه جل جلاله وقول الله للعبد ان نشيت اليها ردت اليه وقوله ان الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفه وقوله ان الله خلق ادم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت ربي في احسن صوره فاسلاه هذه الاحاديث فعليك بالتكريم والتصديق والتقوى والرضا لا تفكر شيئا من هذه بهواك فان الايمان بهذا واجب فمن فكر شيئا من هذا بهواك أورده فهو جبريل نعم وهذا حقك مشى عليه سلف الصالح رضوان الله تعالى عليه من امرار مثل هذه النصوص كما جاءت وهو النصوص المتعلقه بالصفات يثبتون المعنى ويطورون الحب ولا يتكلمون فيها بشيء من الاهواء للآراء وقد سئل ألمان المالك رحمه الله عن الاستواء فقال له رجل في المسجد كيف نستوي الله إذا بالله هذا سؤال مختلف لأن السلف لم يسأله فأقرأ رأسه حتى علاقه الرحضاء ونشبك السؤال وهذا يدل على اهتمامه رحمه الله بالسنه لضغطه بالبدعه وشدة النصير على أهلها ثم قال الاستواء يعني لغة معلومة وهو الاستعلاء إذا استويت انت ومن على على الجن يعني كيف يتهد لله قال نجمون والسؤال عن جد على النصير لم يسأل ولا أرات أنه مهتجأ فعمر بإخراجه ولذلك لأنه كان عالم مطاع أمر بإطلاقه نعم أما من لم يكن له مثل هيبه من المالك رحمة الله عليه ولا يرجع ولا يكون مرجعا للناس ف ينبغي أن يكن له تشرفا حكيما ينافق الموقف موقف من كان في المجلس مجلس أهل السنة ولم يظهر البدع وكان من أهل البدعة يطرد ولا يطرد من المجلس ليستفيد كما قال لنا الأحمد لما سئل عن الرجل من الزنادقة أو من الجهنية يحضر المجلس لمن احمد قال بأي سنة تتكلمون يعني في اراده فرده من المدرس بأي سنة تتكلمون دعوه يكتفيون دعوه يكتفيون فهذا الذي جرى عليه عمل السلف الصالح من ان مجرد هذه النصوص التي لم تبلغها العقول لا يحل التفكر فيها بالعقل والرأي كالهواء فترد من أجل ذلك بل تمر كما جاءت لإفلاة المعنى وتكون التنفي في حول قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أسل بعين من الرحلان عز وجل نتذك لهذا الحديث أن لله الله ان أن له أصبعين حديث الحبر في البخاري أو في مسلم بل على أكثر من أصبعين براً. فتدرك المعنى أن أصابع. له أصابع والأصابع في اللغه معروفة ولا تنقضيتها بالنظر لله الله مجهولة. الاتفاق الأشمل يعني كل مسلّم أصابع واللّه كذلك لا يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بن مرية اتفاق. المشميات فقال اثناء لا يا الكفاء المشميات تنسيل له حياة له قلب سبير يضرب خلسة عشر برده في البشرة جنجعوب لها حياة كما يقال في كل الاحياء من جوات الدم المسوحة ليس لها قلب فكامل له جعوب حياة جنسيل حياة كون الناس الزجانب أن لهما حياة لا يعني أن حياة البعورة فحياة الفين فاتباة الاسماء لا يعني فذاق المسميات ولا يحل لأحد أن يعمل عقله في فذاة الرب لأنه لا في ذاته ولا في صداده كما في الأذن تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته ولما تفكرت ولا والأشائر وعن جدع في ذاته انحرف عن مدار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وذلك لأنه لا يتفكر بالآراء والأقلتة إلا كل حسوسات وذلك الأيان الرجل الفكر فيها أو كنا يشبهها إذا لم ير ذاته. ذاته أم الله عز وجل الله جل في علاء فإنه لم ير ذاته ولم يرى ذاته لم يحدث الرجل الطابق وأعلى الصادقون محمد عليه افضل الصلاة والتسليم قيل له هل رايت ربك قد أرجى وفرض عليه خمس روات قال نور ألا أراه في رواية رأيت نورا قيل أنه تجد فما جاءنا الكوثر مسلم ان لله حجبا للنور لو ازولت واحرق السوء بسبحات وجهه لم تدعو منه بطره من خلقه جل في علماء فلم يرى ربه ويحدثنا عن كنهه ذاته او صفاته وليس له مثل حتى نسببه بها ونقرب الاذهان في كنهتها قال تعالى ليس كمثل المسلم وهو السميع البصير وليس هناك شيء من جنسي جل في اولاد فهو واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في الوهيته واحد في ربوبيته ليس كمثل شيء هو السميع الجدود لا تدركه الاوهام ولا تدركه الافهام جل في علاه وكلما تصورته عن ذاته او في الصفاته فالراب ذو خلافه فضعها هذا قائد فتشكري كل ما تكورته عن الله اذا تبنث لك ايات السفاة فالله بخلاك لانه لم ير مثله جل في العلاه وليس كنثل شيء جل في العلاه فلم حلق بآرائه وآهوائه في كلهة ذاته فقد ضل السبيل وابتدأ بل يتذكر ولا ما يكبر عليه من ألاه ولعله قال تعالى فلينظر النهر الإنسان إلا خلق خلق من ماء جاء يخرج من بئر الصودي السراب في هذا الذي يحذر عليه أما ما لا يقدر عليه من تلك الصفات التي لم مثلها أو الذات فلا يخل له وإنما كما في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عن الله قال عنها سبحانه وعبدت العباده الصالحين ما لا, لا عين الراب لا لا فإذا كان هذا المخلوق هذه المخلوقات التي في الجنه من ثمار وحوريات لن يرى مكرها فكيف بالقاله صلى الله عليه فهو ابعد من ان تذكر ذي ذاته او كنه في السباته فامن بمثل هذه النصوص وامرها فلا زال لا يهم حظ من الشيطان اذا لم تعقل لان تتبانى شبهتها ان تردها كما تعرف الجهميه فانهم شبه الله بخلقه ابتداء ثم عطل قالوا لو كنا لله نبدو اصابع لازلنا ذلك ان لا تشبه المخلوقون فتعالى الله عما يقولون فوقعوا في التشبيه ابتداء ثم عطل انتهاء ولولاهم امروها كما جاءت كما عمر المسلم استراقبوا وراقبوا ولكنهم ضلوا واغروا لما سلكوا غير سبيل السلف وقد امرهم الله بصلوخ طريقهم فقال تعالى ومن يشاق الرسول بعد الذي له الهدا يتبع غير سبيل المؤمنين فذلك هذه الايه مع بيقولوا تتولى هم مثل الجنه مع قوله يكثر القله على النار الا واحده من هو من كان على من بناءه ورسوله واصحابه في روايه هذا هو سبيل المؤمنين فانه لم يكن يسال هذه الاسئله الا وكيف ويقتضي وينزل بل يمرها كما جاء اثبات بلا تشكوه ولكن بلا تعقيد ومن ذلك ان الله تعالى ينزل للسماء السماء الدنيا وهذه صفة فعل والاولى صفه ذات بينهما الله معنا الذات ذات كالاصابع ملازمه الله جل في علاه وصفه الفعل نلجئها للمسيئه فتى نزل جل في علاه فينزل نزولا ويقبض زلالا ولا ينزل من هذا النزول اللوازم التي تلجا البشر والمخلوقون حتى تتصور كيف هي فتكون بنفسك اذا كان ينزل وقفنا غلا لكن ليلا وزندوك نهارا ثم زندوك ليلا الى فاكر ذلك هذا من تشبيه كذلك من تشبيهه الله خلقه فانه لا ليس كمثل شيء هو السميع البصير لا ينزل يوم القيامه في هذا الموقف على ام سلمه ينزل يوم عرفه في الموقف على ام سلمه ولا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذانه العلامه الباقر في السلسله وإنما ذم المحقق له موقف على أم سلمه وصح عنها ذلك قال وذهلا لا يزال يطرح يطحشه حتى وضع عليها قدمه جل ثناؤه ولا تقول كم والآمنه وأمرها كما جاء بثلاث المعنى وظهور السواد وكنت ذلك ولا فتحه المشبهة كبعد الراغضة الذين شدفوا الله بخلقه وهذا كفر اكبر لانهم بيحضن بقوله تعالى لا يستخدموا بشيء يذين المؤقلة الذين لا لقلوه قسموا منهم عطل الى بدل وهم الأسائع فقالوا يستنوا يستنوا فعطلوا الى بدل تحرك هذا التعطير للبدل هو التحريف الجهنية عطلنا غير بدر فقالوا لن يستوي أصلا ولم نقلم منك تقليما فسأل بالرواع عن خذاته فهو عندهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن سلال وأنه السلة فأثبت ما أستفر نفسه في كتاب وما صح في سنة رسوله ومفعوا عنه ما نفاه عن نفسه ولا لم يأتي فيه نفسه ولا إثلاف فاتبعوا فيه طريقة القرآن سكتوا عزل هذا مذهب اهل السنه ولذلك لما أراد الجهنية أو نسائر إنجان فيها الإسلام الجيمة وفي اللفنس لأن تكون كذبك الله عين وعصابه أنه له جسم فأسكتهم جبهتهم أو كبهتهم بنور العلم والصوات الشرعية الذي جعلها رب البرية على لسانه رحمه الله فقال إن الله عز وجل لم يبكت لفي بشلا ولم يمزي عنه فلس طريقه القران القرآن فلا ننفي ولا نفت فلا يكفت منكم هذا الليل فأستفر إلى أن قال إن كنت إليها والكم إلى أن قال إن الله تبارك وتعالى يؤذبون عرفة إن الله خلق آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة ليس هذا الحديث عليك بالتثمين والتصريق والتفريق يرى أنك يقضي المثلث تلك الفرقة التي قال عنها ابن خيم أو وهي أسمع أو أفضع من الجهميه وهم مفوضا والذين يفوضون المعنى والقوه عياذا بالله فان الله خاطبنا بنا نعلم فهي معنى من الصور لكن قيمته لا نعلمها كالذي علا فنحن امه وسط وكذلك جعلناكم امه وسط عدونا نحكم كما حكم الثلاث في هذه النصوص نمرها كما جاءت بلا تغيير كما جاءت وثبات المعنى هذا يورث او الاخذ وليس المذهب التفويض كما جاء بعض الذهال وظن ان لم مستلب التفويض لان مرض عنهم مثل هذا المبت احمد امروها كما جاءت ليس كما جاءت المعنى كما جاءت الكون مع اثبات المعنى رحمه الله عليه لانها جاءت هكذا من المعنى فهمه الكون واثبت المعنى فهمه ولا تفسر شيئا لا تفسر شيئا من اوج زوجها من جهه كلها الصفه بالنسبه لله لكن معناها من لا اكثر فقال اطيار معلوم لانه قال تعالى فاذا اشتريت انت ومن على الكون نعم اذا ما ذكره اهل التثبيت في كتبهم فهو باطل وينبغي في الحقيقه ان يرد على ما قرره حسن الجنه من انه هذا يعني هو المذهب وهو مذهب التثبيت فلهذا ليس بطهور كما نذهب السلف في رسائله ان السلف او ان المذهب الحق هو التثبيت او كما ذكر هذا ليس بحق والصواب ما عليه الثلث الصالح رضوان الله تعالى عليه فمن فسر الشيء من ذلك فتكلم في هواه فتكلمت في الكبه ثلاث الجادة او الصداد فهو جهنو فإنه قال تبسير الجهنوة بأهوائه من الثلاث الرب إلى وطوعه أولا في القدعة لأن الثلث لا جسره وتفض ذلك ايش؟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 فمن زعم اقرا ومن زعم انه يرى ربه في جار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل نعم هذا الذي جعلته الصوفية من ان الله يرى في الدنيا كفر بالله الذي في علاه فتنهي كفر لما دلت عليه النصوص ان الله لا يرى فيها نفاق في الدنيا فالجحد بآية او بحديث فلذلك كالتراب ان الحديث القروني الذين يقولون الله في كل مكان لانهم جحدوا بآية ويقولون تعالى اين انتم لن أن تستناء بكم الأرض الارض وهذا الجحد هؤلاء جحدوا بآية ايضا واحد الحديث ان الحديث في مسلم او ان احمد يقول لكم لن ترى ربكم حتى تموتوا لن لن لفن. لفن المستقبلة. المستقبلة. لن لا هذا لم تروا لن هنا لنفن عن النفن في المستقبل المستقبال لن تروا حتى والتفلى ما بعد الموت وأن الله قال لي يوسى إِنَّكَ لَنْ تَرَانَكَ ولم يأتي في شرع لما يُقالب وهذه أطلع طيبة فقوله لن تراني حقيبه لا تنسخ لا تنسخ فنسى أن يرى كالذي علاء ولم تنسى أبدا كالذي أول فإنهم يقولون نفى الرؤية أبدا وقال لا تدركه الأبطار بل هذا هذا الذي مقيد للحياة الجنية ولم تنسى أبدا تنسى أبدا ولم ودليله ما رواه البخاري في صحيحه الحديث الجميل قال قلنا ان النبي صلى الله القمر ليله البدر فقال انكم تترون ربكم يوم القيامه لا تظنون من رحيته وقال في حديث الشهيد بن سلان اذا دخلها الجنه جنة لهم لكم لنا ربكم موعدا فيسر الحجاج فينظرون له الحديث وذكرت استصاره بالمعنى فهذا يدل على كذب الجاهل الذي لا يرى في الاخره لكذب الصوفي ايضا من من قال انه يرى في الدنيا من فيها القول الذي انكم لن تروا ربكم حتى تموت وقول الله لموسى لن تراني ولان اظهر الخلق اشرفهم قال لم ارى الله لما عرض ذلك ماذا قال قال نور ان راه او راى نورا قال رسول الرسول متى ذلك هذا المخرب الصوفي الذي يقول رايكم الله في الدنيا انه كاذب ذو دعوات انه كاذب ذو دعوات قال ومن جعل انه يرى ربه في دار الدنيا فهو كاذب بالله وكذب الفكره يقرا الفكره في الله تبارك وتعالى بدعه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فان الفكره في الرب تفضح التك في القلب وهي مجاهده العقل أو جهاد العقل لإدراك معنى مجاهدة العقل لإدراك معنى من المعاني الغائدة في الناس فدأ لأن السلف لم يتفكر في ذات الله وهذا يدلك على أي شيء ان من اعمال القلوب لا يقال انه بدعه لان هذا الرجل العالم بالذنوب قال والفكره في الله تبارك وتعالى بدعه فالفكره تنقسم ولا قسمين فاذا كانت خاطره او شيء يوسوس به الشيطان فان هذا قد جاءه الصحابه الكرام تبين الذي لهم انه له لا يضرهم صلى الله عليه وسلم قال فليستعد الله وينتظر وما قال له يضرهم وهذا فك الطاره لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا لا تكلف عليه الا نفسه ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا انسنا يا رب لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها نستفقت ربنا لا تواقضنا المسؤولة طالاء ربنا وما تحمل عين أسراء كما خمسوا عيدون وقالنا ربنا ولا تحلمنا ما ما لا لا دخل فهنا قد سألهم همنا لا يكون بالطاقة ان الوسواس على بقاده في الاعقودة من خواطر الشيطان فهذا لا يذكر بني الإنسان ولا الشيطان بنيه الخريط القسم الثاني ما يستقر او ما يذهب الرجل فيه نفسه بان يتذكر هو كما ينزو التذكره في خلق السماوات والارض فهذا تكمله سنه و تكمله البدعه فالسنه قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لا ياتي للالباب فله ان ينظر الى الشمس او القمر ان نوره ينعكس وهو معلق في السماء بلا عمل ولا حزانه فهذه الفكره يقدر عليه لان الله حث عليه الفكره الاخرى ان يتفكر في جاه الله ويعمل ذهنه من غير مقهى وسلطانه ويؤسس له فيوافق عليه الانتهاء ولا يتفكر واذا تفكر واعمل ذهنه كل جداله يكون من يمكنك تفكروا بمثال فكرة التي يقدر عليها فإنه يكون ظالمًا لنفسه تفتدع الضالة لأن السلف موطن أو ذلك رحمة الله وعليه لأنه يتذكروا في الخير ولا يتذكروا بالله الله جالكم أن التذكر أو إدراك بالفكرة لا يكون من يخلصات ومن رياك وما كان فوق ذلك فلا يجوش التذكر فيه لأنه غير والتفكر بالغلب نقض عملا بل هو بدعه في حق الله سبحانه وتعالى بل هو بدعه في حق الله انما يتفكر في معانى القداسه من جهلها المعاني اللغويه لذه متعلقه بالله جل في علاه جهله فاذا قال سمع أن الله يكون السميع العليم او السميع البصير خاص ورجع ان الله يساءل كل شيء فلا اتكلم بمنكر يعلم قائمه العلم لا تقل كن هو يعلم على كل شيء كبير لا يغيب عنه شيء ولا تخفي الصدور فلا تروي لاجلك هي السوء او مكر او خديعه فهو يثل على قلبك لا تخفك بالانكار عليه هل تعلو لتوصع او غير ذلك كل ذلك وصيه جل في علاه فاياك واياك فبهذه المعاني تسلم و بعينها تاتل وهي اذا ما تفكرت الذات عن الوجه الذي تفكر فيه الجهنية واعمل فكره في ذلك وان كان هذا الحديث فاتردد العلام الجاني او اضطرب الكلام في تمره صححه رحمه الله عليه ومره ضعفه يدور نقودا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكن معناه كما ترونته لأن السلف لم يسمع ذلك ولم يؤمر بذلك أمر وجود وهو أن يتفكر الإنسان في, في ذات الله أو في صفاته بل يتفكر في خلقه وفي آناته واعلم أن الهوام والصباح اقرأ فعلم أن الهوام والصباح والجواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعملون شيئا الا باذن الله تبارك وتعالى نعم لما قال ماموره ولا يذكر الجنس او الشيء الذي امرت هو الله اعلم يكمل العموم ماموره ما بالتعبد في التسبيح لو المصير الذي يصدق بقلبه سبحانه وتعالى الم ترى ان الله يصدق له ما في السماء وما في الارض والطير طاب كل قد علم صلاته وتسبيحه وتسبيحه والله عليم مما يفعلون فلهم بعض العبادات التي نجهد كمهتها فلا نفعل تسبيحه هم معمورون يلهمون ذلك وكذلك يلهمون بما يصلح سأنهم بما يصلح سأنهم كذلك أو ما تسمح لو يصلح الارض كالفطره لانها ماموره شمها واذا ارادت الغائط حفرت ثم تفوقت ثم دبلت ثم شنت وشنت حتى اذا تشبكت ذهبت امهما الذهب فيعصبون التغيير امهما انه اذا نهت انه ينكر. الزوء حتى يخرج إلى الحياة الدنيا وهذا كله مأمور سواء بالتعب حجاب أو بالحياة ولكن كل هذه الأوامر لا تكون إلا بإذن الله جل هي أولا ولا تشاءون إلا إذن الله فإذا كان البشر الذي هو له الفترة وقوة عقلية ما يمكن أن يشاعشوا إلا بإذن الله فكيف هذا المخلقات الضائمة التي لا تكونوا خد او لا عقل لها فهو من باب اولى ان لا تشاع شوء إلا جوه الله او لا تقام نفسك شوء الا ان يأذن الله وامريث من اهل التكليف لكن امورهم كلها التي يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها من التفليه وغير ذلك لا تقول الله جوه الله ثم قال والأولان اقرا والإيمان بان الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من اول الدهر وما لم يكن مما هو كائن اعطاه الله وعده عدا ومن قال انه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم نعم هذه نسله لا سبق وهي علم الله سبحانه وتعالى سبق الثلاثه رحمه الله عليهم وهي ان الله علما ما كان وما سيكون وما لم يكن وما هو كائن لو كان كنجا يقول لانه اجل لا يصفه جهلا جل في علاه وقد روى مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف مثلا هذه الكتابه واما العلم فازل لم يتركه جهله واما الذي يقول بان الله لا يعلم ما هو كون الا بعد كونه فهذا قول حساب حكم راس الضلاله بل يعلم الاشياء قبل كونها فعلم الازل ثم كتابه ومشيئه سبحانه وتعالى ثم يخلق الأشياء على يفك ما جاء في علمه الأزل فكل ذلك نؤمن به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره أي تؤمن بالقدر خيره وشره فلن قال ان الله لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر وبهذا يرد على القدرين كما قال الشافعي ورحمه الله خاصموهم بالعلم ان الله يعلم السيء قبل أن يكون فإذا هم أنفروا كفروا وإن هم أفروا به ختموا فهو يعلم السيء قبل أن يكون كما في غلابه أنهم فيقولون هم فإن كل عبد يخفر قدر او فعل نفسه من غير ان يكون لله علم سابق لذلك هذا لا تقوله ولاده قد الله وانهم السنه يقولون ان الله يعلم السن قبل كونه وليس تجد كونه بل قبل كونه جل وأن في علاه واما المعتزله فيقولون ان الله لا يعلم السن الا بعد وقوعه بلن أهل السنة فلم يطوي علمه أزمن لا يسلق جهلا فمن ادعى فلا ذلك فقد تفرى بالله أن عروبه مكذب بالآيات ولا حديث والإجماع الذي اجمع عليه السلف الصالح ثم أتى نسأل من فعل فتقال ولا مكاح إلا بولي وشهدي عدل وقضاء مقلل او كفر ومن لم يكن له ولينا فالسلطان ولي فالسلطان وليه ولا ولي له نعم لا نكاح إلا بولي. هذا حديث عن نبي و... الله كما جسمد جاودة وعند غير عائشة أي ورأة النكاحة نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ونحن قالوا في جوازي أن تنتح المرأة نفسها بغير إذن وليها إذا كانت راكزة وهذا خلاف جمهور الحكم مع الجمهور جمهور العلماء رحمة الله عليهم تستجيب من هذه المساله التي تكتب في كتب العقائد من كون الراي الجبد للمذاهب اذا جاء بخارث للدليل الشاعر فانه وسع كما وسع السلف أن تترك العمل بذلك المجهد وتعمل بما انزل الله كما قال تعالى اتبعوا ما انزل لكم من ربكم وقال وين كان زحته وتلاجاته في شيء اردوه الله والرسول هذه اعتنقه مشكلة كما قال الشاهد اجللت الامه منك يا رسول الله انها من تغيرت له سننه فليس وجود عن هذا او احد سائلا الموتى لقد جربت المتعصبون من اهل المذاهب او بعضهم او من المتفهم مخالفه الدين بدعوة الفلات ذكرنا هذا المقصد فتجده يستكس او يحاط ذكروا بعضهم قريبا من علماء الدنيا او علماء الصناعه اصحاب الشهادات العليا ان العلماء ولقت لكم جعل اعطاه الله من موت سبحان الله يجاء وماء لكن يعلمون ظاهر لخات الدنيا فقال علماء الذات هذا قبل أيها ولا اناظر في مجلس خاص العلماء الذات ثلاثة قول كل واحد منه صواب قبل حنيفه هذه الكرة قوله صواف فالجمه قوله صواف اتعلم اسمع المهن والله نعم هنا اذا كان المغرب او كان الغدر او نحنى قال فكثلت مع هذا نجل كريفة ابراهيم لان نمروه انت ذا بس, بس فتيع ان تبصن وان جأتي بكثل الشهور تقوله ابراهيم لان نهار يقول لا ثلاغ كان قال اه فقالة انا ابراهيم قريفة اتنه هذا لكن مستش له يغلب عليه فقال ان الله يأتب السمس من النفرة فأتبوا هذا مرحب أبوه فالنبي كفر لأن الأولى غالية قاطعة لكن نتعث له ليعجه من كل وجه ولا يدع له نفرة فخورت بما يخاف على بناته من النفر بمدهر بالأحمر لأن العشيق يمكن ان غيره ان ينتمتح نفسها خلافا من جمهور فهل يعني لازم الكلام او لعله قد يدور في ذهنه ان لو اخذت منها بالاحلام هنا ستنكح جزمتي لستها بمنشاه بغير امر فعند ذلك سكت وقلت له هذا في خلاف التنوع إذا اختلف العلماء خلاف تلو تب في رفع الدين فمنهم من قال يرفع الى حد الكف ولا فروض اليدين فهذه سنة لا عارض سنة فهذا صحيح حديث واحد فقط ترفع قراءه حد اذنك على اليد او الى حد الكف اما اذا كان خلاف طوال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حادثه عتقه سواء كان هذا الحاكم ف... وهذا الحاكم لا يصيغ له ان يشهد ان لم يكن من اهل العلم فالنبي بين ان يكفر صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون عندنا لك صواب وخطر فلا يمكن ان يقتنع أحد يقول يجوز والاخر يقول لا يجوز ثم قال اذا كل داعب يتوصل من تحت العلم ضمن من هو اقرب الى الدليل ثم توجهها فضربت له نظرا باختلاف علماء العصر في الشيخ العلامه بن باز رحمه الله يكمل له العلامه المؤتمنين في طواف الرجاء العمر فقلت له العلامه المؤتمنين لا يرى, يرى طواف الرجاء العمر والعلامه الشيخ بن باز لا يرى نبي العمر بطوافه فجاه عندما اتبع لقوله الشيخ بن بن الاصوره لماذا يمت بيه اللي احتج به العلام العزيزي ويشانا بي ضعف الحشر بي حش عرب العوتة قمر المبيه الحاج المؤسد بالتنقى راهض من, من ليس ولو المبيه كان يقال العلام الشيح عزيزي سمرى يلن يقف صواب وجاء العمرة ذلك على انه ليس بفحوش لان قوله يتعلق في عمرتك ما تفعل بحجتك فان فإن هذا يتعلق بالإحرام ولا يتعلق بيه الصواب يدري المتاير كان يوصل عنه خلي احرام فشككوا الحمد لله باخر المجلس واشهر الله يكون سكوت فهم ورضا وقناعة جريفيث سكوت عن انزال ما قول قلبه يعتصر بالهوى شكر الله لازلت لا ثم